إذ قال موسى لأهله إني آنستنا رساةكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون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 إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم, مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 وزين لهم الشيطان أعمالهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فصدّهم عن السبيل، فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخدا في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَّي بِمَالٍ قَالَ أَتُمِدُّنَّي بِمَالٍ فَمَالٍ أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاهُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَتِكُمْ تَثْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتينه بجنود الله بللهم بها ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها أذلتو وهم صاغرون قال يا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 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه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 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بَيْنَنَا لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ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 اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنشَأَ بِهِ فأمتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تُبتوش جرها أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْهٌ يَعْدِلُونَ أَمْلَّ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا جعل لها رواصي وجعل بين البحرين حاجزا، أَإِلَهُمْ عَلَىٰهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمْنَ يُجِيبُ الْمُطْلَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ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 يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أين يبعثون، بل الدار كعلمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون.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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سَوْءًا مِّنْهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ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 إن شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبي بما تفعلون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 وَأَن أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا